الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء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 فبأي آل ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي